ما بمدحنا ما بصلحنا ما نسينا بفضلك يا لطيف قدري سرورات يا كريم صلينا صلوات الله وسلامه عليه خاتم الطهور الطهور رد على المظلوم في قوم مظلوم اخ معانا كب المساان او سي خاتراذا كنت هو كبيرا دعوة المبنوه كاد إذ كبيرا دعوة كبيرا دعوة معايير فإنها إيلي تحمل على رغماني هو أنت الوحنبارا هو أنت حتى كين الوحنبارا فإنها مِنْ كُلِّ دِينٍ هَوَارِثِ تُضْمَلُ فَإِنَّ دَاعَةَ الْمَظْلُومِ عِنْدَكَ الَّذِي هَوَارِثِ تُضْمَلُ وَحَالُ الْحَمَارَا هَلِ الْغَنَامُ وَالْحَمَارَا أَلَوْهُ الْحَمَارَا إِنَّهُ حَسَّ أَمْرًا ان والله بني هواك شيء او هواكم هواك ان كور لو هذا الاه هو انت ايت وجودك هو انت وجودك رممتوا حول وذا سحاب تن هو انت عدل الوضع شكر يا حاظم حدي أشعر لعضه يعني سماوات التدورة كم جغس هايان ولم نبض المايان سي إلهي لهو يمتشوق السماء بالغمامي على كل حال القرآن إلهي أخاذا قول لله الهه عزيه وعزته غالب هاشمك ضاقت يا وجاري وين انتي لانصرك فوق الغار فوق الغار معنا حقك غالي بعد حين ابقى هذا موت بعد قيدي مو دولار بعد قيدي بقى هذا يعني حقك هذا ديال بالني اما دعوه مكتوبه ليها ولو بعد حين حقال في قاله ام سرون لا كوبرجاري اوبرجاري ولو بعد حين الله هذا مت تبع جديده باهات حقاته في حينها لها دي. انا جرجار حق له بحي وحقيس لو قعدوا هنا عزيزي خالد اجري ان الله ام حل الظالم من ظالم ك يعني يهو وكرها ولا يملح يعني ما له فائده واكرهها لكن طاف ما يو المرادفتي وبلت هل डिफरينسيال ديزي واكلوا الشحي حاقهمت بعض الأعصار نو نوسي نويه هاروم بركي فرعون أيها وارم رب على أمواله مجر على إلهي الهيرين بركي إلهي لقد أجيب الدعوة تقومها بانك الهيري دعودي والأجيبي همانت وفرعون هو الماشي هاي وما يظل الماشي هاي افرتزاع بطرو هذا راء تعوت المظلوم مظلومك اواتس كدراغ محايا ل فانها تسعد وقريس الى السماء صمد اي كختار فانها اذا والطاع صارت ضبابر ضبابر لأنه يدردد إليه وكريسه الله والله وحل الدار ده هاي معها شراره كالشرار يقراك إليه برأينه شراره على الإلهاء دك وحيالها كصفنين على الإلهاء وهو للعب شراره فأنها شراره سبنا وحاسر التقود على المظلوم قَدَلَّ الظُّلْمِي حَوَارْتِي سَكَدْ إِرَادَهُ وإن كان كافرًا كافرًا كافر بقى هذا وإن كان كافرًا مظلوم كاث كظلمتين يعني, يعني كافر بقى هذا دعوة ديسي حَوارْتِي سَكَدْ إِرَادَهُمْ كافرًا هذا محايا إليه <تصفيق> كافرًا ومعصومًا معنا حربي أنا أهين حربي أنا أهين الله و الله مع لحواتيس حدي مظلوم بأسهي إلهي وأجيوة حمان تيسي يدنبقس يكفر النمذيه يشكر تيسي يعاطي لحوة المظلوم حديث كالأكوهمت مستجاب هوائي وعلى أجيوة هواتيس ولو على نفسه روايا المركة حد قد و قد بي بدو غير مقوم و هاي دعيانكم انت للخواء و الدعواني منكست شي منك افكرت انه قلبوا وهربوا اي والله تيزا الى انا بوسيو وحد عايه هدا ام الضهاس كان صاوه وحد هلكت ساعاته الظالمين في بلدي قال المن تمرق يبلطو بلايين يعني خاص ام العيسى طه يعني حديثي لهاي يعني عم مسا قال الصالح فانا تعم الصالحه والطالعه بقيل مصيبه صوتي جهاي تجو بناي تي حمايبه يقول عيسى مصيبه يقول عيسى طوبتان اله ونقو اله يريد ان تسحرن وباب الرحمة اسكحرن طوبتان ظلمه والبديه حق اي قبيل وظلمه هاي حق اي قبيل الوظلمه هاي واحكى الله ظلمه هاي حق اي وقبيل عمد ظالمنا يعني مثوك هاي اله يكستو حد يعني يوحيك العواية والوجيذة كمس العواية رب بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لظيف رب يصر الله تعاشر يا كريم صوبنا وحاشر صلوات الله وسلامه عليه اتقوا هتوق قد تحضر المؤمن مناك ترى ذا اسك الجروان منك من الملوي في فتحدرا معالي مؤمنك يندرو وهاذك ارك دون الله لا يمر الله يعز جل بعي وجل وناعي كبيره فراسه المؤمنين كمؤمن كمل ضوئيه كدرا ما طالع جديد فراسه قد المؤمنين كدرا ما كمؤمن كمل محايا فإنه مؤمنك ينظر واسكو أركاها بنور الله هي نورك يسياه وحكا ستاسكو أركاها أو إلهي السيئي كش عمل هو كل الأغاية ياهي فراسة المؤمنين مؤمن كماللون يسياه فراثة اللي هي حكم بضن يعلم بحب بضن ان شاء الله اله ايدي اس اله وان بارو مرقبه علي كبيراشة ديسي او مو منك فراثة ديسي او لغا قيرا ضل اسامري محاما عن هذي ايه الجولي هراء وحلو جوابا معنا معاصدة صوب اسكاذي كثيرا مع الهديت معصي وصجين مؤمنين الجواد او وحاس مبسين اوهيان مكازي هالطوضه الفضيحه ويزين تامنكم الله دم مننا ولك عبسها يوم يا جواد اكوسي اطي يا هذا يعني هو أشهر الدراسة هو بسهر الحوك أتو بيسين أصحاب تواكد عزي اتغوا المؤمن فإنه ينظر بنور الله في <صفح> راسة <cliche> إليه أكبراج سبحانه وتعالى يرى ان الرواد في ان في ذلك الايات المخشور للمتوسط يمينا ويعلموا من لوه الى سقوطها يوم وحراموا كل اغار وعيالك عدم يلاه وتعريفهم بشيماهم على مر القرون لو بغالي على سوقاتي فراس الصبح الشاته يعني دوقتي اما السواحيه ارض بختي لي على كل حال فراس لوحه عارف ساعي اذا ومموع و انا يطنق خاطر كحديث حديث الكلام هذا صوبتي اسم ونوعه إلهام إلهي كو إلهام هاي كمد أهواء الدونكس كو إلهامي هاي ووحي حديثي أهاري يعني ساعد كيسي بحل المرعاوي حديث كالنبدا من كوحاس إلهي السير محدث ألو مرعاوي حديثي يا كوميك إن يكون حديثي في هذا الأمة أمة الحلوذي هديك جيران محدثون او محدث او ولا مايو خطك حقولك ولا مايو وحيب يعني او الى يدس هايك كشفي وكسبه والى عمر حديثي مينه ان يكون في هذه الامة محدثون معايشة للنبيه فهذا عمر ومصير العمر وايه <تصفيق> حال اركا الهامنا الىه القرباء دون قلبي في مرتشيا سرتبدايه اوتسايد في الخسته يعني اما ساق صولاد اس قلبي زي فوديز اشي ما هي يعني علامة علامة يلقى لغاهايو مين او مقعيش مثلا قلقة حور ايو جي سي او بوباي حورم موز حورم تحكي ان لغا صوحون هميشا يعني وحيالها تعلامات او قرائم او <تصفيق> فراسة واحدة لكن كل شيء او شيء او هاي ميكا يعني ملبا ويسي يعني دار عشريش الهي يكشف أصيها يكتلتونه معايا لدي معاسس وخشين معاسس يكتلها يا رابا معايا رواها بكاسي مؤمن كهورتيشة في فضيحه وغيسي بعد قشل اولي رواها من البضن أغليد, أغليد أحلان وحاس كولي تغوضت جلاز ماء وأحلان انت بس كولي يردك يعني عب سريش فراس إليها وغلصيها تبقى كل عشالها الدائمة كله تبقى زي وإليك عبسها وحيشيرا مقفايان وحيكسها موجرين قصاهم عشو السوبي. يعني مقفايان بعدماها وعلى الغاتي حديثة ابن عطاء الله ابن عطاء الله مشهور وهي منك وين وهي موه يعني سيده مكة سيده مكة مكة سيده وحسب ليه هاي تدوى بينه سيده مكة وهو يعد من حطاء الله يعني كيكال وحساه يعني أكرمه وحساه مغعيزي طاو سليمان نكي يام الجوي آخ نيته هاي سيده محساه يعني انتانا هايان كميز اسكميزي هاي اجماع اسكمغناضه لا يعتاد به اجماع اسكمغناضه فمحوت يا امه اصل اطلاع بعض الاوليه اوليه يعني عرفته و شيء اركان الا بعض لي بلاصيه وحيالها او الهي غيبك هي بلاصيه يعني جائز و باان تحت واخا فإنه وإنما ينظر بأنور الله يعني حقيس كلمة ما يعني إلهة كسها كل حال وإلهة أنورها يعني إلهة يسيها يعني أركاب سيدنا علي اكرم الله وجهه لأعلى الكوفة وحسري أعلى الكوفة سحيلي بكم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعني موسيقى تجدونا اهل بيت رسول الله لي موسيقى تجدونا بيت الى رسولك سي رسولك الى بيت كس كي اهل كيني موسيقى تجدونا فيستميتوا ربكم وعني جرجال ويدهايا فلم يغاتوا ملوا جرجاليا وانا اهالي استيزالي شامر هيكوفة انتي لدي الناس ورمي شامل حسين يقول لعضي على كل حال حسين شامل جيسي وهي اهاضي و اهاضي عادي هذا يقوله او او قرب او قرب تالين هاي يقوف او ماهو راسيني هين ماكيستغي يزيد او كقابي فحقو او او وقرقار او هواي ادوني اذنهو على لسانه دهجونات اناسي اناسي ثم concentrated สيد عمر Edge أكبر أخبرت هناك بعد بله بعد و chiy persons بحث跑得xide و BelgIR yep era Wallace law wall Mount Langrodин Re Prime Clone Boonar Sopl stripes 쏘 participants a ومات بعد سنه الله عنه سيد عثمان الصوقلي المؤثري حكيم وصوقلا اكثر اسه لوكاسن الصوقلي البهيث لماز انضضني اثر الزين اقوالي لماز انضض اثر الزين اقوالي قال الحميكين واخر استعاني يا عشدين عثمان انا ناكسو في فيري سحكادي مالكسة سوديسة فهم دين بالله ولو خبه لنك مختهد فقلنا نحن هذي دين مريسي اليدعذنانه سوغلي اليدعذنانه هو الشاكي فراسة دين تموى دينيسو كلا او اندوهيسي يعني اثر الزناعي في يالين معناه ناكسو ديوة حرامة او بانانين فالشيق ازها ابتو عبادن ايكا داعدي قولفاء ورشدين ايبغي داعدي <تصفيق> على كل حال حضر الكهدي اهد وبرنهاي الله حقاً ما أنت أنت قابسنا بأي حديث حقاً بطلن أفجرار السائل السيسين شاء الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمه تعلمنا بما جهلنا ولكرنا بما نسينا بصدق يا لظيف رب يحسر ولا تعسر يا كريم اللهم الله صل <تصفيق> <التغوك تصفيق> على محمد وسلامه عليه قد يرى هذا لم يحسن نسائي كانوا محشتين وايه يعني محسنوا كل ميهي وحالوا الوضاء من اللي ارهاء ميه ايسو ايقو ابار سيهين او هوسيو او هون قريو ايقو سواء ايقو سواء ميه الوضاء دبوت لسكنها هان او سوقاتي حي الميشة او الدرس اه ميان قولي الغران ايكا صبح ايان دلت ميكو يعني حصو الخطاب كاساكو فيعا لفظي يا مركي او الواق ايو حيال حتوم اني الدبري مليلي كنايس او كاني اني ادبا صلى الله عليه وسلم حيالها سحب الاطفال افضل المصري على الابغاك واقاس لو في طلعه جدي ابو عبد الكرار عدي صلى الله عليه وسلم وحيالها لشي حاجه افكم مسومر سجين واقاس افكم مسومر سجين يا عالي ان كان حاشة النسائي منها المانيك اوه بقى ايسي دورتو بإيسوه متع لهو وضع منها دورتو بإيسوه متع لهو وضع اوه ماها سيكاليها لهذا انا نعكت هذه حلقة شكوهات مالها عمل ملاو فعنا لهو وضع كتي بيسي حرام وايه حرام وايه يتقوم حشان نسائك الإراضة <تصفيق> حشان نسائنا مشعور دربتو دائسو مرئيسك الإراضة حشان نسائك الإراضة <تصفيق> فمشيئهم ما أعنو الأسكان يعني الباب أو من قسم الأدب كان بالدوائي فضلكاس عمل ملوك و مدواغ جرينه ليهي قرآن كاسبه وحيي حاكم أسورهي <تصفيق> <تصفيق> ماسو دي الدد يعني وحاسق وقعي أجري يساؤكم حسن لكم الهري ناغهي بيرهي واي ناغهي بيرهي واي دولة فؤاية كال الهميس الان هدان يعني يعني الديون تي ام انا عن شو يعني حظر ثالث له الاجر هذا كل حال يعني اله ومنه هذا البان عاده ثالث في بيجراء حاسب من حجه حديث اللسان محايا المال حد يبقى لها نسائك ومحرطن لكم التجيش محايا الابوه معها ماشي محال تاميه لو انتهى ممنون على جيد شرق غراوي محايا المال او الهي مشي او مغعيسي فاعتذلون نساء في المحيب الهي مالهي يعني حالة الحياة تماشى حالة كودة كسبحايا اقول ايه رابا كذاك ونجوق ادار يعني خمس ميل او القياس اللازم اي جوق تونساس ولازمه وبني باخي نجوق تصير درم عرام وعيت عليه وعذره تقوا هذه المذابح ان قد راض كم ملبثنا لطحلوه وموعه وشذور وقد <تصفيق> ارى معالم الفردوس والدلم وحسق السري غير جسي يعني نمو حول المحاريب المحاريب مليئه بمجالس قريش على الله لجالستها فضيال تمشو اغرايان ودغال دي قد هذا يعني انه ترتمى مالعاص حلو وضع اي مالا حول وترتموه والهي لأنها انتجاج تنفق لي استماهيه هورت وانفق لي استثاثة حلو وضع معنا كالير هذا مذابش وحلو ومضعها ومفتق بنياتها بديتك بديتك بديتك وووترتها معي الدماء عملكة لها على كل حال مصنفك وحاولعي نهيا عن اتخاذ المحارب حديث كان امام سيودي نفتي سي وحاس قياشة يعني مساجدة المحرابي الله يسوه صدو وعيد من على كل حال يعني هم بساعة كيالين اهو انا ميزم الكيس انه اهانه اهانه وهاي المحرابي الله كان الوضع معلن المجال مجذ متماش على كل حال مجالس تماش اورا دول بسدوا عينين يسوايو على كل حال كنا ما دخل عليه ذكر المحراب واجراء وحل الديوه من محراب تلودو يعني من جاء مجالسك اول كده لفاضلته حط هذا لفاضلته المجالس دي ده كل اسكو قريان دو عينين يعني عينين مها محراب وابدنهم مغام الإمام والعراق موضع إيسيا الكرامي الإمام بجوء شهاي مها وبقوة كلها محراب والعراق دون الإيد كراها هو محرابك الأحديث والدكتب محاين أهل الكتاب كشبهه وكجرهه أوه وقومك له السعنى الآية لدي إمامك السعنى شي لسي مقلوبه محاين إنا تلو جوص على الغواء تلو يسمي إنا أصبح جوص على الغواء وهم كأسه كالسعنى هذا مقلوبه محاين الإنتهاز سرعي والوضل في حق المكان حتى كانت تقدم واجبة عن جناتات الغراب والجباس هذي وغاية ما هناكونا في خصوص مكاننا على اللي جاء لانه بنية في المساجد محاربة على اسم الفسول اللي سبحان الله عزيزي المخطيس الله سبحان الله ولن يمتقنا يعني هاتي العنسي هم سلنا امام ان اصي امن المال او مقابله مال ذل هذا نحن نقصد الصف كحديث انه يزخ في رصاصه يعني, يعني الغيامه في محادثه المقاول صفقه يعني المال يصيع قدار من الدهل و فان الدوت المغروء كان قرض الدست ياه الله غير محاول لما جينا في واقعنا في بعض الاحكام ولا بالأفيه بأنه كم الصغناء وكاس. لما الدين بعض الأحكام واصحة وراء الحديث ولا بالأفيه على أن الكتاب إنما يخصون الكتاب فإمام كمكان أي خسياني أو قرير كما قيل تشبهون كمجرؤ حياله مضاهي جراع هذا القيام بهذا يبنى صلواته الله وسلامه عليهم العسرين اتموا وقوعا وقوعا وقوعا وقوعا تامي يالا وسجودا سجودا تامي يالا يعني يتا همزه يتا إيقاف ولقى البحرين الدبعاء قالي إذا موم الحريف تتا هذا همزه يتا هذا وموم الحريف تفيري انتقلاتي في وقاف الحريف تلمهلي في الضام الحريف تلمهلي كيم تعدين الورمتين مين يقول الحديث حاء التاء مع ك خي لا يمين مع قاف طاف مع غين لا كاف قاف عليه اللام تسح وقضى مجريم حديث قمئيمان وحاتموا دي يوطامه وكامله سجود دعاءه كامله فهمت هذه ولوطو ادائه ولوطو يعني انه غي يعني الركوع السجود لله تعالى ماض ومعنينا الركوع السجود طمامننا يعني يعني سواب واجب يعني واجب غني واجب يعني ثانيه الدقه مثل شنو السيد يقول واجب فردي ولا واجب افتائي شنو السيد أنها محاولة ولم نرحل من هذه الدوامة حولك للدجس محترس اللهم الله فالدجس لديك عمله ودفتهم معها هو الذي فوالله ما أبدوك عقلاق فيها الذي الذي أهو نفسي لستريه وقدرتي إلا تديسي أكسرهم تعي عن قلقاق فيها إيه أنا لا أميلا لأراكم وإذن ووراء ظهري دوشي قراشيان الاركاق إذا رقعتم هدى دركو عيسين ويسجدتم هدى سجوليسين مركاظ دركو عيسين مركاظ سجوليسين مركاظ دركو عيسين فيه قراشيان الاركاق هو حقيقة وهي ضائر الهديث ذلك انتي يا فرقا للااده اله مغعيس او انها اومي عندها إن عربتين و قومي انا غرا اس النبي المقتهي محاير بدولا وردري ور وعينه انتوا مولحدين تبركوبه شيرته وشير عاد لكلا دهين جدي فيثا غورث متذابط كانه وفلسوف قال ثالث اي وحي دي جرين قال جري يعني البشاع او الرخاء خواص تاع بدا الله اي دي 28 ايت وام 4 بالوش يا اخويا الله يهديني للسوء ما اهل ما بينا كان اللي بينا ساعه كل هاب اديتنا بس وشاشه كينكاست في تاول اصوات الافلام اسمها غلا ساسه لهجرين ما بينا ما اهل ما خلاص اديني والله اقول لها ان اله مجزء لا اصي مع ذلك انه اميان على كتير مبيه الدولة